فالارايتم ما تدعون من دون الله اروني ما خلقوا من الارض اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ايتوني بكتاب من قبل هذا او اثاره من علم ان كنتم صادقين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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا حَقًّا مَّا أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكونني من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من إن أتبع إلا ما يوحى إلي وَمَا أَنَا إِلَّا مُنذِرٌ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَالْمَوْتَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنَ عياد اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْكُمْ أَنَّ لَهُ الْحَقَّ فَمَن يُضْلِلِ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 رحمه وهذا كتاب مصدق لسان العرب ليونرا الذين ظلموا ليونرا الذين ظلموا وبشرى للمحسنين ان الذين قالوا ربنا الله مُسْتَقَرٌّ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ هو ووضعتهها وحمله وفيصاله 30 شهرا حتى اذا بلغ اشده وبلغ اربعين سنه قال ربي اوزعني أن اشكر نعمتك قال ربي امزعني ان اشكر نعمتك لاتي انك على ني وعلى والدين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 وعد الصدق الذي كانوا معدون والذي قال لوالديه أفر لكما أتعداني أن أفرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله وينك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا قَوْمَ لُوحِيٌّ مِّن قَدْ خَلَتْ مِنْهُمْ قَبْلُهُمْ أَدْخَلْتُ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُقَصِّفَهُمْ أَهْلُهُمْ وَهُمْ لا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَمْ تَهْنَكُمْ طَيِّبَاتُكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا أَلَمْ تَهْنَكُمْ طَيِّبَاتُكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ على في الْأَرْضَ بِغَيْرِ حَقٍّ بِغَيْرِ حَقٍّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ وَاذْكُرْ أَخَافًا إِذْ أَنَّ لَرَقَمَهُ مِنَ الْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ومن خلفه وقد خلت النذو من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأثقنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال انما العلم عند الله وهو ما اوسنت به وابلغكم ما اوسنت به ولكنني اراكم قوما تجهلون فلم نكن معارضا مستقبلا اوديتهم قاروا هذا عالم ممطرنا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 مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً ثُمَّ أَوْلَيْنَا عَنْهُمْ سَمْعَهُمْ وَلَا أَبْصَارَهُمْ وَلَا أَفْئِدَتَهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَقًّا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 مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والا طريق مستقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم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 قال عَلَىٰ غَدٍ مَا كُنْتُمْ تَفْكُرُونَ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَنبَثُوا إِلَّا مَا شَاءَ Altyazı M.K.